بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيما يفرق كل أمر حكيم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 كَمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ في فِي شَكٍّ الْعَظِيمِ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَوْمَئِذٍ تَشَاهَدُ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 يَوْمَ يوم نبعث البطشه الكبرى ان انتم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدون إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجموا وإن لم تؤمنوا لي فاعتزنون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَأَزْهَارٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعَمَتٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ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 وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ الْآيَاتِ مَا فِيهِ تتنا الاولى وما نحن بمن شريرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أأحم خير أم قوم تتبعوا والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرين ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ناعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني عَنَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ إِلَّا مَن رحم اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ فِي الْبُطُونِ كغل الحميم. أذوه فاعتنوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم دوق إنك أنت العزيز الكريم لم ترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس ويستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين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 أَسْرَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِب إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ